إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُنلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ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 124. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 125. وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن وانتظروا انامتظرون وللله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله وللله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبدوه وتوكلوا عليه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 11 كوكبا والشمس والقمر ريتهم لي ساجدين او يا بني لا تقصص الرؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين